طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنَّ فِي الْعَوَنِ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا سِعْيَ يَصطَادِ فِطَائَفًا مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَدْنَاءَهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ان انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوريثين وَنُ مَِّنَ لَهُم فِي الأررض وَنُولِيَ فِي العونَ وَهَا مَانَ وَدُنُودَهُ مَا مِنهُمَّا كَوا يَحظَرُون وَأَو حَينَ إلَ أُن مِمُسَاءن أَضِعَيْهِ فَإِذاَا خِفْتِعَدَيْهِ فَأَلقِيهِ فِي اليَِّ وَلَا تَْخَافِي وَلَا تَحزَنين ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إِنَّ شِعْلَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَ تِرَاءَتْ فِرْعَوْنُ قُوَّةَ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَأَنْ يَفْعَلَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 ردَذِنَامُ إلَاءُ مِهِ كَيتَ قَر وَعنهَا وَلَا تَحزَنَ وَل تَمَ أَنَّ وَعدَم اللهَِّ حَقُ وَلَكَِّك خَرَم ل يَعلمم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 فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِينَ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رُدَّ إِنِّي لَمْ تُنَفِّسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ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 فَيَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَ اجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ يَنقُولُ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّدِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَعَهُ ذَهَبَ يَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَ لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الْعَيْنُ وَأَبُونَا شيخ كبير فَسَقَاهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَهُ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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَجْدُوَى مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن سَاطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَن نَرَاها تهتز كأنها جن ووَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقَبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وَاسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَفْرُجْ بَيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَذَلِكَ بُرْهَانٌ لَّمَّا رَبُّكَ إِلَى فِي الْعَوْنِ وَمَلَائِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ قتلت منهم نفسا فَأَخَافُ أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسالا فأرسله معي لذ أن يصدقني إني أخاف أن قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم ذَٰلِكَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۗ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 وَاسْتَكْبَرُوا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِسَوءٍ فَنَظَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّتَيْنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَثْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوحِينَ وَلَوْ قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ وَمَا كُْ تَ بِجَانِ بٍ غررب إِذ قَضَنَ إلَ موسَل الأممرَ وَمَا كُ تَمِنَ الشَّهِدين وَلكِ أَ شَأنَّ قُرونَ فَتَطَاولَ عَلَيهِمُ العمر وَمَا كُْ تَثَويَ في أهل مدينة تتلو آيَاتِنَا آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولاكر وحبة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم مِن أتاهم وَ بِلِكَ عَهُم ييتَذَكَّرُون وَلَو ل أَن تُصْبَهُم مُصبَة بِمَا قََّمَة أَديهِم فَيَقُون رَبّنَا لَل أَرسَلْلتَ إلَنَ رَسُونَ فَناتَّبِ آياتاتِكَ وَنَكُونَ منِنَ المُؤمننين فَلَما جَ فَمِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا النغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 الَّذِينَ تَبِعُوا الْهُدَى مَعَ كَنُ تَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا ولكن أكثرهم لا أَكْثَرَهُمْ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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَدَعَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 فَإِنَّ وَعْدَنَا هُوَ عَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَا هُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كنتم قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا كَبُرَ وَأَنَّا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يعبدون وَقِيلَ ادْعُ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهم فَلَمْ يَسْتَجِيبوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَبْصَارُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وَبَغِفِي م آتَكَ اللهَّهُ الدَّرَآخِرَةَ وَلَا تَ سَنَصبَكَ مِنَ الدُّنِيياَا وَأَحسٍِ كَمَا أَحْسَنَ اللهَّ إلَكَ وَلَا تَبِغِ الْفَسَادَ فِي الأرض إِ اللهََّ لا يُحِبُّ المُفْسِدينين قَالَئِ مَا أُوتتُ عَ عِلمِن عدين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 له الحكم وإليه تروجعون